والله تعبت يا حبيبي تعبت ما بقتش انا بتاع زمان من يوم ما بعت عني وغير وح Właśnie, bo nie wiem, jak حالي jest możliwe. Ale nie mam بعدك انا ضعت كتير وبقيت اضعف كتير وصاد اي كلمه ممكن تنسيني حفيلي مش عايز اكون كده لان انا اصلا مش كده وحياتي ترجع